BismiLlahi rrahmani والله oh, في فَأَوْحَى إِلَى الَّذِي أَلْهَمْنَاهُ فِصْحَ الْكَلِمِ أَنِ اتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ هُدًى مُبِينٍ ذا النور يا من اظلها ما سرنا اوفي من دونهم حجابا فاو سلمنا ان نرى ما كان منا ولا كان امرهم قوميا and then we